الكتاب والسنة بريئة من هذه الكتاب والسنة يكون حول فانتبه وحول هذا الكلام الذي تسمعونه تنزلوه على المسؤولة التي نفلو بصددها قصيدة الكفر أولئي الذين صرفوا الكفر من ظاهره إلى ليش إلى الكفر المجال في أول آية من الكفر الحقيقي إلى الكفر المجال وسيأتي نزيد بيان ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه من جميع الوجود فكلام الله وكلام رسوله في غاية الوضوح والبيان في غاية الوضوح والبيان كما أنه المثل الأعلى في الصدق حتى الله وحتى رسوله أن يقع في كلام ما فيه لبس أو تمويه على الن كما أنه المثل الأعلى في الصدح والمتابقة بالواقع بمعنى المتابقة للواقع أن هذا الشرع بماذا ينزل أنزل حتى يطبق في الناس أنزل حتى يعيش به الناس واقعا عميا حيون كما قال عيشة الوصي عليه السلام كان قرآنا ينشى الأرض هذا هو الهدف الرئيس والأساس من هذا الدين حتى يصبح واقعا حيا يحياه الناس بين أنفسهم والمطابقة للواقع لصدوره عن كمال العلم بالنسبة الخارجية من من العليم الحكيم وهو كذلك صابر عن تمام النصح والشفقة والحرص على هداية الخلق والشابين من الله سبحانه وتعالى الذي أرحم من الناس المتأمين ومن رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الذي لم يرسل إلا رحمة العالمين فبيانه عليه السلام في غاية البيان والأمر معروف بالنسبة لله فالقرآن معجز وأصل إعجازه في مضيه وبيانه وبلاغته ولا يجادل في هذه إلا مكابر ينافق لا لله ولا لليوم هذه فهذا القاعدة مبنية على هذه الأمور التي ذكرها الشيخ أن ظواهر النصوص مراده أن ظواهر النصوص مراده وأن الذي يحرف هذه الظواهر عن وأن الذي يحرف هذه النصوص عن ظاهرها فإنه قد قصد التأويلة والتحريفة والنحال في آيات الله وهذا لازم قوله بل يتركب على هذا التأويل اتهام للشارع الحكيم بأنه لم يحصل يا ذنب الله اختيار القاضي التي تعبر عن مضمونه وهذا كلامي منتاء الهدوء وكما أننا ألزمنا المتكلمين من أهل التأويل المعتزبة وجهنية وأشعرة ومتردية بهذه القاعدة في تأويله أيات كذلك هذه القاعدة بنفسها لازمة لأئ الذين شرفوا معنى الكفر عن ظاهره رغم أن هناك قرائن أخرى وليس قرية واحدة واكب هذا الظاهر وتزيد طوياً وتعظيذاً كما أن زمل المتكلمين بهذه القاعدة كذلك يتلزم لأئ الذين شرف الكفر عن ظاهره إلى المجاز رغم أنهم من أشد الناس ايش توبيخا وإلترم على من يقول بالمجاز وعلى من يقول وصرف النصوص عن ظاهر. ولكن جاءت الطبعيد الذي يظهر أكثر ما يكون في قواعد الحكيمين وفي القواعد التي بنية عليها. الطبيعية في المنهج السنة، الطبيعية في قواعد المنهج السنة. نأخذ بقاعدة ونشهر بها المخالفين، وما خلفنا في ذلك هم مخالفون وهم مبتدعون. ولكن لماذا لا نجعل القاعدة قاعدة المطلقة؟ ولماذا لا نعملها في جميع؟ خصوص الكتاب والسنة. ولماذا نجعلها كما كانت ثلاث يجعلنا قاعدة وليست وليشة مختومة فيما نريد أو ما لا نريد؟ وهذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن في أكثر من موضع من تلك المواضع والتي أفرض فيها فصلا قاسياً لهذه القاعدة في نشأتها الشهيرة التدمورية. مجموعة لديك من الشيخ ابن عثيمين تقريب لها سماء تقريب ابن عثيمين يقول الشيخ في تقريب ابن في ظل مجموعة كاو رقيقة من مجال الوضع مبسطا لعبارة شيخ ابن عثيمين يقول القاعدة الثالث الشيخ ابن جعل هذا القاعدة القاعدة ثم الثالث القاعدة الثالث في إجراء النصوص على ظاهرها القاعدة ثالثة في إيش في إجراء على ظاهرها زي من قواعد المنهج الثالث في كل استدلال وفي فهم النصوص في إجراء النصوص على ظاهرها ثم قال ظاهر النصوص بمعنى ما ظاهر ما المربع ظاهر النص هو إيش هو أول ما يتظاهر عند قراءتك النص أول ما تبادر إلى ذهنك عند قراءتك لقول تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فولئكم كثر ما هو هل الكفر الأكبر هل أحد يقول أن أول ما تباضر حتى هؤلاء الذين قالوا بها ما قالوا أن أن هذا أول ما ولكن ولكنهم قالوا أول ما تبادر الكفر الأكبر ولكن نحن أوله لذلك هذا فمساهمة فأول ما تبادر عند قراءتك لقول تعالى فولئكم الكاثرون والكفرش والكفر الأكبر الكفرش من المل يقول الشيخ ظاهر النصوص ما يتبادر منها ما يتباظر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القرائم ثم قال والواجب في النصوص إجراؤها على ظاهرها والواجب في النصوص إجراؤها على, إيش؟ على ظاهرها بدون تحريف قوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزلين بمشان عربي مبين فقول أنه لسانا عربيا مبينا إذن أنه قد استوفى شروط البيان في أعلى دراجاتها فهو لا يحتاج إلى منيات وقل لا هذا المعنى غير مراد وإنما المراد معنى كذا وكذا فهذا استدراك على الله سبحانه وتعالى وفيه ما فيه مما تعلمون وقول تعالى إننا جعلنا القرآن عربية ما معنى عربية ما المراد بتكرار المعنى العربي؟ النورشان عربي، القرآن عربي، والمعنى ذلك ما ذلك أن العرب الذين يعرفون هذه اللغة والمعنى الذي يتبادر له من مجرد قراءته وعند أول وحلف ظهر فيها أنظاره على هذا النص هذا هو المعنى الذي يحمله النص هذا هو المعنى الذي يحمله النص وهذا هو المعنى المراد من النص كيف؟ وإذا انضاف إلى هذا الأمر ليس قرينة واحدة وإنها كمسات معنى عدة قرائم بعضها يؤكد نفس المعنى وقولوا إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعفلونه وقولوا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من نجونه أولياء لماذا ذكر عشق الإسلام هذه الآيات الأولى التي فيها أنه قرآن عربي وبالنسام العربي ثم ختم بهذه الآية اتبعوا دمعنا هذا الكلام هذا كلام أننا أمرنا باتباع النصوص التي جاء بالمثل العربي. معنى ذلك أننا الذي نفهم منها من الظاهر هذا هو الذي أمرنا بعنه. بتباح. يقول الشيخ فإذا كان الله تعالى انزله بالمثل العربي من أجل عقله وفهمه وأمرنا باتباعه هذا ترجم على ذلك باء. ويقول وجب علينا إجراؤها إجراؤه على ظاهره. وجب علينا إجراءه أي مصر القرآن وجب علينا إجراءه على ظاهره بمقتضى ذلك المثال العربي بمقتضى ما يفهمه العرب من قولك ومن قول الله تعالى فأولئك هم الكاثرون وسوف نعود كما قلنا بالبناء اللغم وليش فقط الآلف والله لا. لا فيها عدة صيغ لغوية فيه. وتؤكد ليس فقط القفل الأكبر وإنما تفيد تفرز هؤلاء الذين حكموا بغير ما أنزل الله بالكفر على حقيقته وكماله. المقتبَر ذلك النساء عربي، إنَّ لا أن تمنع منهم حقيقتَ الشريعة. هذا مثلاً، إنَّ لا يدل الدليل القطعي الشرعي، وليس العقل المظل، المجرد. اليدل الدليل على أن هذا الظاهر غير مراد. فقارينة صارف. فإذا عُدمة قارينة، هل أحد من أهل الأرض أن يصرف هذا النص الظاهر عن ظاهره؟ ليس لأحد كريما بالكام أن يصرف النصوص عن ظاهره إلا بقارينة شرعية تقييد مهم كما قال الشيخ إلا أن تمنع منه حقيقة شرعية حقيقة صرعية يأكد يا من الكتاب والسلة يبين أن هذا الظاهر غير مراد وإنما المراد أمر أفضل. يقول الشيخ ولا فرق في هذا بين نصوص الصتات وغيرها هذه القاعدة قاعدة إيه؟ عامة شاملة تشمل نصوص القتال والسنة كلها سواء في ذلك نصوص الصفات أو غيرها من النصوص ومنها هذا النص الذي هو معنى لن نحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكاثرون ونحن أسلفنا أكثر المرة أن هذه القضية من صلب مسائل الاعتقاد من صلب مسائل الاعتقاد هذا ظهر وردحا عاليا عندما تكلمنا عن منجلاتها من التوحيد وعن منزلتها من مبيون الشهادتين وعن منزلتها من ربودية من ومن أسماء للسفات وعن منزلتها من الإيمان وهذه القاعدة عاد الشيخ مع سلمون مفتو وذكرها في كتابه القواعد المثلك في الله هو وإسمائه القاعدة الثانية من جمicide القواعد الأربعة ذكرها في كتابه قال الصفحة الح والثلاثين القاعدة الثانية. القاعدة الثانية. ثم قال الواجب في موسوس القرآن والسنة. في القرآن والسنة. كل هذه موسوس. خاصة ما يتعلق منها بإيش؟ بالاعتقاد. الواجب في موسوس القرآن والسنة إجراءه على ظاهرها دون تحريف دون إيش؟ دون تحريف لكن يما موسوس الصفات حيث لا مجال فيها ثم قال ودليل ذلك السمع. والعصم السمح أي الشرف فقوله تعالى مثلما ذكر في التسمية التنويرية نزل به الروح الأمين على خليقك لتكون من المنزلين بريشان عربين لذين وقوله تعالى إنا أنزلنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقوله تعالى إنا جعلنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ثم قال وهذا يدل فل وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقضيه ظاهره باللسان العربي لا أي شيء فهم النص القرآن والنبو على ما يقضي ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي ليس مجرد رأي وليس مجرد قرية لغوية لا كما قال عن الكلام وإنما دليل إيش شرعي نص آخر من الكتاب نفسه أو من السنة النبوية التي التي تبين القرآن ثم قال وأما العقل فانزلت الشمس أما دلالة العقب فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره ومن هو المتكلم؟ مصر. الله سبحانه وتعالى في النصر القواني ورسوله جلاغا ونيابة عنه الذي لا يمطق عن الهوى يقول وَأَمَّا الْعَقْدِ فَلَأَنَّ الْمُتَكَلِّمَ بِهَذِي النصوص أعلم بمراده من غيره هذه مسئلة معروفة خاصة كما قلنا في حصول الدي خاصة لقضائيا المعار خاصة لقضائيا التوحيد أعلم بمراده من غيره وقد خافبنا سبحانه باللسان العربي المبين، فوجب قبوله على ظاهره وجب قبوله. ثم ذكر الشيء نتيجة تترسب على على إعراضنا عن هذا الظاهر ماذا يحدث لو أننا عرضنا على ظاهر عن ظواهر, ظواهر مقصوص وفتحنا المجال لعقولنا وآرائنا؟ تصرف كما تريد. تقول كما تريد. ماذا ترسب على ذلك؟ أن يصبح الناس في نامش فرطاً وأحزاباً لماذا؟ لأن كل يمكن صرف الأول التويل الذي يعجبه التويل الذي يقع ويقرأ كما وقع المتكلمون في التناقض منهم من أول كذا منهم من أول كذا منهم من أول كذلك لو أُولى هذه الآيات سيحدث فيها التناقض الذي وقع فيه غيرنا من أهل البدع. قال الشيخ: فوجب قبوله على ظاهري وإلا الذي لا الذي ورغم الظاهر ما يعاقبته. قال وإلا لاختلاف الأراء وتفرقت الأمم. لماذا لأن العقل يقول لاش مستكفي ولاش على مستوى واحد عقلك يظهر له أن تأويل لا وإلا توحيد المراد كذا وعقلك أنت يقول لا كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا كما حدث في تلك لا كفر نعمة كفر أضرار كفر أضرار كفر خاص تفرق هذا نسمعها فحدث نوع من الإيش من التفرق والتحقت في مسألة من صلب مسائل من وهل الله عز وجل عزوجل أنزلنا هذا القرآن وخاصة ما يتعلق به بمسائل الدين المسائل العقيدة والإيمان والتوحيد حتى متفرق فيها التفرق مفروف شرعا اين هو اعتصم الله جميعا ولا تفرقوا اين النصوص المتواترة التي تحض على التمسك بهذا الدين كيف نتمسج بامر عقولنا تتفرق فيه كيف نتمسج بنصوص ظاهرة يحتمل الاختلاف؟ الذي يقول بالتأويل يقول بهذا الكلام ان نصوص تحتمل الاختلاف فيصبح التمثل ويصبح الاخصام انه ليس في انكامنا بفهم هذه القاعدة بفهم هذه المثالة هذه النتيجة إذا كانت الظواهر غير مرادة يصبح الاتصال الذي أمرنا به ويصبح الاستمساك الذي أستنى الشارع عليه أمر غير مقدور لماذا؟ لأن الظواهر تحتمل أوجه مختلفة وإذا ظلت تحتمل أوجه مختلفة كيف نتفق؟ هذه واحدة الثانية لو أن الظواهر غير مرادة كيف يأمرنا الله عز وجل في محل النزاع إلى أن نرد للكتاب والسنة؟ كيف؟ لا يصبح الرد أي معنى لا لو رددنا سنرجع نختلف لماذا؟ لأن الظواهر غ هذه مسألة من أبسط الباطل. يترتب عليها أن يسترق الناس في نميش عن وحذره. فالقول بإجراء النصوص على ظاهرها عاصم من الاختلاف والتفرق الدين، وهو لازم قوله تعالى: فأنت نزات في شيء فردوه. إذا لم يكن للرد أي معنى، فمن إذا لم يكن الرد أي معنى، فلماذا أمرنا الله بالرد؟ وإذا كانت الظواهر غير مرادة، فلماذا أمرنا الله بالرد؟ فعندما أمرنا الله بالرد، دل ذلك على أن الظواهر النصوص أولا مرادة. ثانيا على أن فيها إيش الحل النهاي والحق الأوحد في تلك المسائل التي نختلف فيها ومنها هذه المسألة هل الكفر أكبر من الكفر أصغر إذا طبقنا هذه القاعدة أنه يجب علينا أن نرد التنازع إلى الكتاب والسنة صحيح؟ نرد التنازع إلى من إلى هذه الآية نشيها التي حكم في محل النزاع لذا كان ظاهرة غير مراد هل نتفق؟ لن نتفق إذا عيادا بالله يترتب على هذا قول قاطل من والسنة عن معناها وتفرز عن مضمونها. نقول كذلك لقرأ هذه الصيده من الجنة سلتي من الجنة على مشاهدة قاد في الجنة سلتي والجمع. أفترض لا عددا كبيرا من الصفحات في مجند الأول من الصفحة 389 إلى تسعة وثمانين الصفحة ثلاثة. تحت عنوان البوابة يجب يجت البوابة. على ظاهره وبتر من ظنه كلاما نكيسا في شكل الإسلام ابن القيم وقاله مصر وعلى من, من مجلد الأول صفحة 24 قال ابن القيم الله وعليه وعليه رد على هؤلاء المتالكين وعليه البناء على تقرير هذه القاعدة وبناء على اعتمادها فقاعدة من مناهج ومنهج أهل السنة للسدات وعليه تصرف الكلام عن ظاهره من غير دليل يبين مراد المتكلم ما يحكم هذا الكلام الذي يصله غير مريد مجرب رأيها هكذا قال تحكم تحكم باطل. ثم قال سببو الجهل أو الهواء إما جهل بمقاصل الشريعة وبالروايج النصوص وبكيفية التعامل معها وبما جاء للسنة والجماعة في النظر وليس البلال وإما عالم ولكنه مصاب بإيش بالهوى. قال تحكم سببو الجهل أو الهوى. بل الواجب إبقاء الكلام على ظاهره فاصح إذا عرف أن المتكلمة إنما يريد البيان والنصح والشاد وهل هناك متكلم يريد البيان والنصح والإرشاد أكثر من الله سبحانه ومن رصوله عليه السلام ثم قال فإذا حمل انتبه فإذا حمل السامع كلامه الكلام الوحيد سواء في الكتاب أو في فإذا حمل السامع كلامهم على خلاف ظاهره وخلاف ما يفهم منه عند التخاطب عادة هذا المسأله واجه عليه هذا الفريض أو واجه السامع. فإذا حمل السامع الكلام على خلاف ما يفهم منه، الكاثرون حمل على كفر الأضرار، والكفر الأضرار لا يراثس التخاطب بعددًا. لما تقول واحد أن تفسر كفر الأضرار التخطوض بعددًا هذه لا تأذن إلا بطريق يقول كان هذا الذي يفعل هذا الكلام، الذي أوّل، الذي يصرخ النصوص. عن ظاهره ماذا موقفه يقول ابن مخيف كان هذا اخبارا منه على مراد المتكلم يحتمل الصدق احتمال الصدق يستدرك على كلام الشارع يحتمل الصدق والكذب اما يكون صدقا واما يكون اخطا ثم قال ولا يكون صدقا الا اذا بين دليل هذا الحد الذي يحكم النص عن ظاهرين الا ما نكفر حتى يكون صادق لابد ان يكون معه ايش دليل كما قال الشيخ المتعامين حقيقة شرعية او دليل شرعي يقول وإلا الذي يأول بقى من ما حكمه وإلا فهو محب كاذب وتقول على المتتنفس الذي هو من؟ الذي يأول عند مسيه دون دليل من الكتاب والسنة بدون قارنة شرعية صارفة يقول فهذا فهو محب كاذب كذب والفضل الله سجل وقوله مع الله بغير علم هو محب كذب وتقول على المتكلم الذي ومنه الله سبحانه وتعالى يقول ابن المزير اليماني في الصفحة 129 يقول من النقص في الدين يقول التعبير المتكلم يقول من النقص في الدين رد النصوص والظواهر ورد حقائقها الى المجال الذين يعيون ويحركون يلتجون حملة المجازي تتعلق بالمقولاتين لكل هذا نقص ليش الدين وكل النقص في الدين رد النصوص والظواهر ورد حقائقها إلى المجاز من غير طريق قاطع تدل على ثبوت وجود التأويل من مرد الطريق القاطع الذي يدل على ثبوت وجود التأويل ليش حقيقة الشرعي غير الشرعي أو النص من الكتاب والسنة الذي يأول بغير نص كما قال فيه ابن الوزير هذا نقص لشديد وكما قال فيه ابن القيب هذا محض كذب يتقول على المتكلم الذي هو المولى سبحانه وتعالى يقول امام الشفائي بما رضياني لهذه القاعدة في كتابه مختلف من الحديث المطبوع بهذه المجلة السابع وصفحة السبع يقول كما وصفه الله عكام في البلاد فيه الأحكام ومن لم يحكم منذ الله صلى الله عليه وسلم هذا حكم الرئيس احكم الفاطئة المزاعة والأحكام فيه على ظاهرها وعمومها على الظاهر وعلى العبور والعبور تكلمنا في درس الماضي لا تشمل كل من قبل هذه الفعلها والأحكام فيه على ظاهرها وعمومها ليس لأحد. ليس لأحد ليس لأحد أن يحيل منها ظاهرا إلى ظاهر يقول لها الظاهر غير الراب يمكن فطأ المرد لا يكون فراغا ماذا؟ قل لك الأمر كذا كذا كذا دعوية عقل مجاور أو يسدل الكلام ابن عبدالك أنه بأسر ليس به دليل على ما سنقص يقول ليس لأحد أن يحيل منها ظاهرا إلى باب ولا عاما إلى خاص إلا بدلالة من كتاب الله فإن لم يكن من كتاب الله فإن لم تكن تسنك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تدل على أنه خاص بالفعل الذي يريد به كما في كلها جدا التي أراد بها النبي عليه السلام بالفعل لما يرد لها الثفر الأبواع إنما أراد بها الثفر الأفضل فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على ما خاص دون عام أو باطل دون ظاهر أي مؤول أو إذا لم يكن من السنة أو إجماع من عامة العلماء الذين لا يجعلون كلهم كتابا ولا سنة لو جاء إجماع يدل على أن الظاهر غير أمراض لا يقل فيه. فما بالكم إذا كان الإجماع كافة سيئة معنى هو وجه من هذه الوجوه التي نثبت بها أن الكفر هو الكفر المكفر ماذا يكون للحال فليش فقط ظاهر النفس وليش فقط دلالة اللغة وليش فقط دلالة الشارع وليش فقط هذه الأمور كلها وإنما حتى الإجماع الذي هو دليل المنتصل المستقيم يكفي للحكم في أي قضية ما حتى الإجماع هو قريلة من الفرائل التي تؤكد أن الكفر هو الكفر. ومن تلك الأمور التي عاد الله فيها أهل الكتاب ولمن عليها في نيش تحليفون عن الكلام بسم الله صلى الله عليه وسلم وتؤمنون بآيات الله بالواضحات إما بالنقص وإما بالجابة قال تعالى في بيان معرض أمنهم وبيان صفة الإعليم من الذين هادوا يحرضون الكلمة وتحريف الكلم يكون كيف بإجراءات ظاهريه أو بإجراء النص على غير الظاهر. هذه الصورة من أشد الصور التي وقعت في التاريخ في الإسلام التي قام بها سائلون فيقولون إن إداب الدولة وكذلك قوله تعالى وإن منهم يلون من حريق ينون بالكتاب وتحسبه من الكتاب. وما هو من الكتاب يقول لك وكفر أزغر الرب قال كفر أزغر يا شيخ وكفر أزغر وكفر وكفر. حتى يجعل هذا هو حكم الظاهر في الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله السيد هناك طريق من تأنا فجر لعلمة العراق الشيخ الأنوسي شرحه من المسائل الجاهلين المسائل وإنقال اهتيار والمسائل سبحانه السلام أهل الجاهلين ذكر هذه الآية ثم قال عقبها مباشرة بعد قوله تعالى وإن يملكم لطريق ينون أرشنتهم بالكتاب قال في مسائل السعية أصبح تريع المسائل قال فمن أول اللي اللي في هذه الآية منهم من خير ينون على كتاب الله من رب الليل هناك تأويل صرف النصوص عن ظاهرها قال شيخ فمن أولا نصوص الكتاب والسنة على حسب شهواته وبمقبضه واه فهو أيضا من قبيل الذين ينون على كتاب الله من قال, قال, قال شيخ فمن أولا نصوص الكتاب والسنة على حسب شهواته وبمقبضه واه هو ايضا من قبيل الذين ينون الحلثان بالكتاب. ثم قال وانت تعلم مقافة من؟ القارئ وانت تعلم اليوم ما مشتمل عليه كثير من كتب الشريعة من الارواء التي ليس لها مستند من دلائل الشريعة الشيخ تكلم عن العصر ثم ماذا نقول نحن قل الشيخ وانت تعلم اليوم مشتمل عليه الكثير من كتب الشريعة من الآراء التي ليس لها مستند من دلائل الشريعة إلا العقل والقياس وتقديم العقل لكن في صورة جديدة في صورة ثلاثية ماشد الصحر ده مستند من دلائل الشريعة ثم قال الشيخ فإلى الله المشتكى من صورة الباطل وخموم الحق إذا كان هو يقول هذا الكلام في تلك المشألة التي أصنع من أصول الدين فتلك المسألة التي لا قيام للإيمان ولا, ولا قيام للتوحيد قول إلى الله المستكى ومصولة الباطل وطمولها ثم عاد رحمه الله في الصفحة الخامسة من نفس الكتاب وقال وكثير من الأمة المحمدية وكثير من الأمة المحمدية سلكوا مسلك الكتابيين من رب مسلك الكتابيين تسويله تحرير. فهي من الس من السند التي وقع فيها المسلمون بشبه اليهودي والنصارى وأخذا شيرين ولدين كما قال بعض العلماء عند الخدا والكلام وقال وعالي. وقال وكثير من الأمة المحمدية سلك مسلك الكتاب في التحرير والتئوي التحرير والتئوي واتباع شهواته وهذه مسألة مسألة تحرير النصوص وليه الختاب ولي نصوص الوحيين جعلاش إسلام محمد المعطيب صاحب المثل جعلها من تلك المسائل التي خالفت فيها النبي عليه الثلاث أهل الجارية فقال في الصفحة الرابعة والستين المسألة الرابعة والخمسون المسألة الرابعة والخمسون تحريف الكلم عن مواضعه ولي الألفنة بالكتاب جعلها بمرؤوس تلك المسائل التي ذكرها في اجتباه جالة روسي احرحها يما يقول القاسمي في تفسير تلك الآيات ويقول في تفسير حاشد مجلة السابس صفحة من فيل عشق ونقلة في الباب عن ابن مشعود والحشب والنقعي أن هذه الآيات الثلاث عامة في اليهود وفي هذه الغولة نحن سنرجع من الخصيم الى ما ورد عنهم في أن هذه آيات ثلاث عامة في اليهودي وفي هذه فكل من اقتحم وبدل الحكم فحكم بغير حكم الله فقد كفر وظلم وفسق. ثم قال وإلي ذاب السدين وإلي ذابس. عشان نسألك معنى نص كلام السدين وإلي ذاب السدين. لماذا؟ لأنه غايرا خطايا. إعمالا ليش؟ هذه القاعدة التي قرر مالا بين أجل أعمالا لقاعدة إجراء النصوص على ظاهرة قال السدي وما نقل القاشم لأنماه ظاهرة الفضاء وما ذكره القاشم عن السدي رواه القبر ونقلوا عنه ابن تكير في النجلد الثاني في صفحة سنوان حمسين قال ابن وقال السدي ومن لم يحكم بما أنزه الله فأو ذاكم من الكافرون يقول أي المولى تعالى ومن لم يحكم بما أنزل فتركه عمدا او جارا وهو يعلم فهو من الكاسدين هو ايش من الكاسدين يقول ومن لم يحكم بما انزل الله المونس قال فتركه عمدا او جارا ما معنى جارا ظلم وعدل عن الحق وهو يعلم فهو من الكاسدين هو حكمه كما قال القاضي السدي قال هذا الكلام ايش اعمالا لظاهر النص اعمالا الظاهر الخطاب وقال ابو حيان الاندوليسي لكتابه في التسير البحر المحيط في المجالة الثالث في الصفحة الربانية والثلاث وتفعيل ذكر الشيخ لتسيره تلك المقولة التي تروه اليوم فان هذا الكفر كفر اصغر او انه الكفر النعمة او انه فعال فعال الكفار والتي ليس كافرة على الحديث قال هاي ابو حيان قال وقال ابن الانباري وهو من علماء اللغة وقال ابن الانباري هاي المراد بقوله ومن لم يحكم من انزل الله فاليكم مكافدون أي فعل فعلا يضاهي أفعال الكفاق ماذا فعل ابن الأنباري أول إيش أول آية هل هذا ظاهر الآية سمعهم لا قوله تعالى ومن لم يحكم من الله فولاك هم الكاثر جاهدون الأنباري هم رمال لغة ماذا قال أي فعل فعلا يضاهي أفعال الكفاق فقال ابن, ح... ابن أبو حيان أمدلسي وضع عيسى هذا القول إيش ضعيف لماذا ضعيف ما إيش أنه صرف عن ظاهر المصر قال ابن ابو حيان وضعف بانه عدول عن الظاهر فعقل علماء بهذه القاعدة انه يجب اجراء النصوص على ظاهرها قال ابو حيان وضعف بانه عدول عن الظاهر يقول سيد رحمه الله في المجلد الثاني صفحة مائة في قول تعالى ومن لم يحكم بما انظى الله فأولئك هم يقول بها مستمع هذه. بهذا الحسم الصارم الجازم سيوه بهذا الحسم الصارم الجازم وبهذا التعميم الذي تحمله من الشرطية وهذه تكلمنا فيها من قبل وجملة الجواب من لم يحكم فأولئك بحالة يخرج من حدود الملابسة من حدود ومن أي قبيل ما معنى بأي قبيل مهما كان الدافع والباعت الذي جعله لا عن شرع الله ولا حكي شوائع البشر هواء ضمن جو وطاء وطاء حسب ما عنا له ان شاء الله ثم قال يا خير رحمه الله انتبه لها المقولة لا تنريد ان المماحكة ومن المماحكة محاوات صرف النص عن ظهري بأي طريقة المماحكة تشعر بالفعل انه يماحك فيه الله جل ان المماحكة في هذا الحكم الصارع الجازم العام الشامل ما حق الذين محقون؟ ما, ما المراد منها؟ يقول لا تعني إلا محاولة التهرب من واجباته. والله أعلم أي كذب. هذا كلامكم؟ بدون هذا التقرير ما عن يقع عليها عقلك وبصرك وطريقك من يحكم منظره ولكن وصفه وستشيطين يقينا من الباطل أبا مطر وما من إن زاهي جاد عنهم بالباطل إلا في نفسك حرج من هذه الحياة. وما من مرة يمر بعينه او بقلبه او باذني على هذه الاياء الا واشرف في هذا الحرج ويجده في نفسه بصورة جوية وضحة لا يخطئ ان يكذب نفسه وان يفادع نفسه يشرب بحرج من هذه الاياء واتمنى لو حكها عياذا بالله كما كان بالفعل صفة اهل البداع من الجميع بعضهم كان يتمنى ان يحكى ايات اسمان الصفات وهذا والله مقطع الا مرجع بالغيب وهذا امر ولا نتألها الله عزيز لكن ضرب المتلى واحد وضرب هذا الظل واحد وما يقع في النص من حرف واحد بعضهم غير حاره إنما تمنى نخرج هذه العيادة من كتاب الله. يقول سيد إن المباحة في هذا الحكم الصارم الجازم العام الشامل لا تعني إلا محاولة التهرب من واجبات تحقيق هذه الواجبات والتأويل والتؤول في مثل هذا الحكم لا يعني إلا محاولة تحريف الكلمة عن مواضيعين تقول التأويل في مثل هذا الحكم لا يعني إلا محاولة, محاولة ظاهرة واضحة قمة عم وعطان قاصة ودن إلا محاولة إلا محاولة تحريف الكلمة عن مواضيعين كما كان تماما صفات مهم والمشارع مع تتابع الله يبدو جزيلا يقول وليس لهذه المماحكة من قيمة ولا أثر في صرف حكم الله أنها قيمة أنها أثر والله غالب على أمن شاء وأنابه والله غالب على أمن ولكن أكبر الناس وليس لهذه المماحكة من قيمة ولا أثر في صرف حكم الله عن من ينطبق عليهم بالنص الصريح الواضح الاتي. انهم ما محاوله؟ أن يدفع من الباطل تأوينا الآيات الله وإلحادا في كتاب الله وصرفا بمصوص عن ظاهرها الذي أدنى من الله. ما بالغة العرب يعرف المراد منها؟ ما محاوله؟ أمر الله نافس الحكم الله غالب. وما ينتظر أولئك الطواغيت في على أيدينا وهذا الذي نتمناه أين على عيني عيني. هذا كان وجه في تقرير عن كثر النصوص التي نقولها إن شاء الله وجه الثاني وهو الذي دلالة فوق الشارع دلالي الشارع مكملة ومتممة وموضحة من قاعدة الاولى التي مكملة على نهول التجارات المصوص على ضعي ومن هذا ويقوم بإمكاني ويقوم بإمكاني ويقوم بإمكاني ويقوم بإمكاني ويقوم بإمكاني البدنة هذه الأخيرة وماذا؟ إن كذلك احنا في البدايه صيغة مروية في فيها تبره وتأكيد أنهم قد حازوا قد حازوا القضاء على والوصف الأكمل الكامل من الكفر تخص الكفر بهم وخصهم الكفر. أليست الآية في أن الكفر؟ تفضل تفضل تفضل تفضل ممكن وبينا هذه المسألة كما قلنا من عدة أول سبعة أول سبعة حدثنا عدات من عن الوجه الأول كل وجه يكفي تفضل اليوم ان شاء الله نتحدث عن قواعد اللغه ايضا في قواعد النحو والصرف قواعد النحو قواعد اللغه في مسائل الاعربات وهي المتكلمه والمكمله والمنكسره بما في هذا الوجه الثاني الذي يثبت بينه مع الضمير يعني من مراد بهذا العالم من مراد بهذا العرف الشرع بالعرف العرف هو العادة الجارية والعادة الجارية التي اعتادها الذين يوسع لي هذا العرف إذا كل عرف الناس معتاده الناس إذا كل عرف الشرع معتاده الشرع من مراد بمعتاد الشرع بهذا العالم نقول أن الشارع كما هو ضايق جداً يبقى. يطلق الألخاب يطلق الألخاب وتتكرر هذه الأسراد أكثر من مرة عشرات أو مئات ويكون المرات ويكون المراد من هذه الألخاب معناً واحدا محددا. بيّنه الشارع أكثر من وجه في ذلك وفي غيره صحيح؟ بهذه هذه القاعدة ألالة عرف الشارع نستمت أن للشارع عرفاً في هذا اللغة في هذا اللقب في هذا المصطلح، بمعنى أن الشارع لا يستخدم هذا اللقب وهذا, وهذا المصطلح إلا للدلالة على معنى واحد في جميع مناهج استخدامه في جميع النصوص التي ورد فيها هذا النص. سيأتي رجل، سيقرأ النص الذي ورد فيه هذا اللقب، سيحمل اللقب على غير عرف الشارع. انتبه، سيحمل اللقب على غير عرف الشارع. تقول. نحن نعرف بالاستقراء ضبط الإيمان مثلا أنه مراد الكتاب والسنة القول الاعتقاد والقول والعمل بعرف الشارع خرجنا بهذه القاعدة كذلك نعرف بالاستقراء ودلالة عرف الشارع أن نرد الكفر المراد فيه عند إطلاق المراد عند إطلاق الكفر الأزباد المطر هذا صار عرفا جاريا للشارع في نصوص الكتاب وفي نصوص السنة فيأتي في رجل فيقرأ الآية وفي هذا الضب فيحمله على غير عرف الشارع فيخرجه من حقيقته عند إطلاقه إلى معنى المجدينة كما جاء المرجاء أو كما جاء المرجاء فقرأوا ألفاظ الإمام والمعض الإمام في الكتاب والسنة وأخرجوها من عرف الشارع الذي أراد به الاعتقاد والقول والعمل إلى مجرد مجرد ومجرد التصدير نفس الذي فعله المرجاء العصر العديد عندما قرأوا هذه الآية الكاثرون فغيروا الله من عرف الشارع الذي سنقصد فيه عند إطلاقه للكفر وحملوه على معنى مجازية ليس هو العرف الذي اعتاده الشارع من إطلاقه لأفر نفسه سورة القاعدة نقول أشارها لهذه القاعدة صاحب فارغ منها في السنة جماعة الميضة وانتزال على مسائل في المجنة الأول صفحة رفعمائة وواحد في بقصد تحت عنوان أحوال صرف المصوص عن ظاهرها متى يسرع النص عن ظاهرها وهل هذا الصرف مقبول أم مردود. ثم قال الحالة الخامسة الحالة الخامسة وفيها ذكر كلامه سيد السلام بن في كتابه المشهور السواعب المسالة يوضح هذه القاعدة التي ذكرناها بين أيديه قال ابن قيم في السواعب في المجهد صفحة 187 تبين هذه القاعدة، وحاول أن تفهمها، إن شاء الله. وغيره. قال: الحالة الخامسة أن يكون اللبظ أن يكون اللبظ، اللبظ الكف الذي ممعل، فتُرِدَ إستعماله في معنى، فتُرِدَ إستعماله في معنى. ما معنى ترِدَ؟ إستعماله الشائع أكثر المرات، عشرات أو مئات المرات في معنى واحد لا غير. فتُرِدَ إستعماله في معنى هو فيه ظاهر وفيهش، أول ما تقرأ. الظفر كافرون. ما الذي يصبط إلى ذهنك؟ الكفر مقبب. أكان زاع؟ ما في إثنان من العرب يختلفان في هذه الحقيقة. ما في إثنان من العرب يختلفان، لأن الذي يقرأ أول ما يقرأ قوله تعالى ومن لا يحكم نامز الله فولئكم الكافرون يا مصايف البشر أن يكفرون المشركين. هذه قاعدة أولى التي ذكرناها ضرورة إجراء النصوص على ظواهر. تذكروا هذه قاعدة مكتملة ومركدة ومفصلة ومفسرة. يقول ابن قين أن يكون الظفر. قد ترد استعماله في معنى وفيه ظاهر ولم يوحد استعماله في هذا المعنى الذي تأويله المتأويل. هذا رجل ويأول المصحف يقول لا من كفر هذا لم يوحد أو كما قال ابن قيم أو عود استعماله فيه لكن ذرى العصي في الكفر هو الكفر المقدم منه أم من كفر الأجر؟ الكفر, الكفر المقرر من منه حتى بتفكر من جاء قصه ولكن من هذه الآية وأولها كلا من القاعدة المتفق عليها. قال ابن طيم ولم يعد استعماله في هذا المعنى الذي تأوَّلَ المتأوَّل أو عهد استعماله ولكن على إيش على الندى يشير؟ قال أو عهد استعماله في لكن النادرة نادرة والقاعدة كما كنا لكل قاعدة اثناء ولكن اثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع فيه كما هو معلوم لأهل العلم قال ابن طيم سحمله تبي على خلاف المعهود من الاستعمال باطل حملوا على أخلات معهود الذي هو الكفر الحقيقي الذي اضطرد استبداله في أكثر من آية في عشرات أو مئات المواد في عشرات النصوص في الكتاب والسنوخات فحملوا على أخلات معهود حملوا على الكفر الأصغر الذي هو الكفر المجازي من الاستعمال باطل باطل لماذا؟ لأنه خالف عرف الشايع الذي هو لا يستخدم هذا اللفظ إلا في الدلالة على الكفر الحقيقي إلا أن تأتي قريباً قريباً هذا المسألة قال إذ أنه تبش. لماذا قال باطل لماذا الذي يأتي يأكل لكي يقول هنا ويقول الكفر الأوزر خروجا من الاطلاق احته لماذا باطل قال ابن قيم إذ أنه تنبيس هذه العلمة إذ أنه تنبيس منها في البيان والهدي والإرشاد هذه تجعل الجنة التي ذكرناها من أمس أن المتكلم إذا أراد أن يعبر عن معنى لكي نشيه ويوصله إلى السمع هل يختار اللضب الذي يحتمل معنى أم يختار اللفظ الذي يحتمل معنى واحد أريد أن أوصل لفلان معنى مباشرة هل يعطيه لفظ يحتمل معنين حتى أجعله مشوش حتى أجعله لا يعرف محتار هل, هل أعراب كذا أم أعراب كذا أم أعطيه لفظا واحدا يعطيه الرسالة ومضمونها بصورة واضحة والله سبحانه وتعالى هل أراد منا عندما أنزلنا هذه الظواهر من النصوص أن نتخبط أم أن نهتدي سبيله قاله مسألة واضحة الله عز وجل أمدل هذا الكتاب بلسان عربي مبين حتى لا نحفار وحتى لا نصيق في أمره وحتى حتى يكون الحق أوضح الواضحات فنأخذه طريقا ومنهاجا قال إذ أنه تلبيس احتمال اللفظ بمعنين وصرف عن المعنى المجازي دون المعنى الحقيقي قال إذ أنه تلبيس يناه في البيانة والهدي والإرشاد بل يقول ابن القيد إذا أريد استعماله في هذا المعنى غير المعهود تفوري من القرائن ما يبين للسامع مراده به لا صحيح طب لو انا اردت من هذا اللفظ المعنى المجازي لم اريد بذلك المعنى الحقيقي ماذا يجب علي يجب علي عندما اقول هذا اللفظ ان اقرنه بطارين صارفه حتى السامع لا يحتار حتى السامع يهتدي صحيح مثال عقلي اذا اردت ان نريد اذا اردت اردت باللفظ الكفر عند الاطلاق في نفس الماء أردت من ذلك أن أصرفها من المعنى الحقيقي إلى الكفر المجازي لابد أن أداعم النص بقارينة صارفة حتى لا يحتار السامع فيصرفها مباشرة إلى الكفر نظرا وحتى لا يقع في الخطأ والتلبيس والتلبيس فيحمله على الكفر الأكبر هل هناك قارينة صرفت قوله تعالى ومن لم يحكم بمعنذ الله فأولاكم الكافرون هل هناك قارينة صرفته إلى كفر المجازي حتى الذين قالوا بكفر المجازي ما وجدوا قارينة إلا سدى لهم الضعيفة ابن عباس الذي سيأتي في حين يقول فإذا أريد استعماله في هذا المعنى غير المعحوظ حفوا به من القرائن ما يبين للسامع مرادهم به لأن يسبق فهمه إلى معنى المألوف لأن لا يسبق فهمه إلى من مراد بالمعنى المألوف المعنى الأصلي المعنى الظاهري هذا يؤكد كلامنا أن السامع أول ما يستمع للأفض يحملها على إيش على حقيقتها الأصلية التي أريد بها أو التي وضعت من أجلها في نفس الكلام يذكره لنا شيخ الإسلام ابن في مجموعة فتوح في, مجموع في المجلد السادس في صفحة 471 و رحمه الله إن اللفظة إن اللفظة إذا تكرر ذكره في الكتاب ودار مرة بعد مرة لفظ الكفر على وجه واحد على وجه واحد. وكان المراد به غير مفهومي ومقضى عند الإطلاق ولم يبين ذلك لبض الكفر تقرر في إيميات الموضع والمراد بلبض الكفر أول ما تستمع إليه أول ما تقرأه الكفر الأكبر صحيح؟ طب إذا أعراض الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع خاصة الكفر المجازي ولم يبع لنا قريلا وكان المراد به غير مفهومي ومقضى عند إطلاق يعني لم يرد به الكفر الأكبر ولم يبين ذلك لم يبين في النص كما هو في حالته يقول كان تدليسا وتلبيسا. بالفعل لأنه سيقع كما قلنا السامع بالإطلاب والحيرة كان تدليسا وتلبيسا. يجب أن يصان كلام الله عنه يجب أن نزه كلام الله عز وجل عن تلك النقودات الشلسية فإذا قلنا بأن الكفر مرد لها كفر أصبر فهذا ابتهام لله سبحانه وتعالى واتهام لكتابه بالتناقض والتبليس والتبين لأن الآية لم تحتوي ولا قرية واحدة على أن الكفر المذكور هو والكفر الأصغر. بل سيأتي معنى أن القرائن كلها مجتمعة متع مضضة على أن الكفر والكفر الأكبر سواء في نفس النص كما سنوضح أو القرائن الأخرى بقر قرائن السائر النصوص وقرائن الإجماع وقرائن تفسير الصحابة والتبيين. فكل هذه القرائن بالإضافة إلى قرائن النص. نفسه مؤكدة ومعضبة ان الكفر هو الكفر الانبر وليس هناك قرينة واحدة تصرف النص عن ظاهره ويقول كذلك المسلمية في المجالة السابع في الصفحة 15 يقول واللفظ انما يدل اذا عرف لغة المتكلم التي يتكلم به اذا اردت ان اعرف دلالة لفظ ما عندما يقاطبني واحد لابد ان اعرف هل له عادة هل له عرف لعل فلان عندما تكلم بكلمة دائما نفس معنى معين فلا بد أن نعرف هذه الدلالة ولا بد أن نعرف هذا العرف اللفظ إنما يدل أي تعرف دلالته إذا عرف لغة المتكلم التي يتكلم بها وهي عادته وعرفه اليعتدوها في تفاعب. لابد هذا التقييد مهم جدا فلا أستطيع أن على الألفاظ أو النصوص دون أن نعرف عرف الشارع في هذه. النصص. ولذلك وقع المرجاء في الخطأ البين عندما تصروا الإيمان بمجرد التصديق ولم ينظروا لكيفية استخدام الشارع لهذا اللظب فالشارع كان يستخدم لظب الإيمان في الكتاب والسنة بطريقة معينة تختلف تماما عما في أذهانهم كان يستخدمه بإطلاق خاص بعرف خاص هو المسمى بالمعنى الشرعي الذي اهضم كما قلنا الاعتقاد اعتقاد والقول والعمل فلا بد من معرفه المعنى الشرعي اولا حتى نفهم النصوص على ضوء هذا المعنى كذلك لا بد من معرفه المعنى الشرعي الايمان عند اطلاقه الذي هو الكفر الكفر لا بد من معرفه المعنى الشرعي للكفر عند الذي هو الكفر الاكبر المطلق لنمنا قرينا نصوصا وقرانا بعد ذلك اولا يجب علينا ان نحملها على هذا المعنى الشرعي الا ان تاسى قرينه شرعية تصرف هذا المعنى الشرعي عن ظاهره الى المعنى المجازي يقول واللفظ إنما يدل إذا عرف لغة المتكلم التي يتكلم بها وهي عادته وعرفه التي يعتادها في خفافه ولهذا ينبغي سماع ولهذا ينبغي أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث أن يذكر نظائر ذلك اللفظ. على اي نحو كان يستخدم الله في لفظ الكفر على اي نحو كان يستخدم لفظ الشر على اي نحو كان يستخدم لفظ التسوق، على اي نحو كان يستخدم لفظ الضلال الى السيف هذه الالفاظ ماذا عنا بها الله ورسوله فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث وسنة الله ورسوله التي يخاطجها عباده على اي نحو يخاطبنا الله حتى نفهم هذه النصف وهي العادة المعروفة من كلامهم من مراد بالعادة المعروفة من كلامك المعنى ليش اللغة ومش شرعي المعنى الشرعي لابد أن نعرف المعنى الشرعي لهذه الألفاظ وخص ألفاظ الاعتقاد كالكفر والإيمان حتى إذا قرأنا نصوص ووجدنا فيها هذه الألفاظ نحملها على عرف الشارع أي على المعنى الشرعي أي على الطريقة التي اعتادها أن يستخدمها فيه وهذه القاعدة لقصها القاضي شهاب الدين القرافي صاحب الفروق في كتابي شرح فمطيح الفصول السورة. فقال رحمه الله صفحة 211. قال فإن كان المتكلم فإن كان المتكلم هو الشرع حملنا لفظه على عرضه إذا كان ماديا يتكلم فلان تحمله على طريقه فلان. ولاو مصطلح خاص كما يقول لا مشاحة في المصطلح. فلان اعتاد عم يطلق هذا اللب ويريد به كذا. خلاص أنا وعميله على حسب عرضه صحيح. فبإذا كان المتكلم هو, هو الشرع هو الكتاب والسنة نحمله على ما عندنا ام نحمله على ما عندنا على ما الشرق الكلمة نفرنا مرارا لا ثلاث حقيقة حقيقة لغوية وحقيقة عرفية وحقيقة شرعية ايهم التي تطلق ويراد وتراد في الكتاب والسنة الحقيقة الشرعية هذه ما فيها خلاف الا عند اهل البدع والضلال الذين جعلوا مقدمات عندهم ان ثم حكموا عليها الكتاب والسنة وهذا قول ابطل البطل قد الترافي إن كان المتكلم هو الشرع حملنا لفظه على عرفه فيجب أولا في هذا المقام أن نعرف عرف الشارع عند إطلاقه لفظ الكفر فإذا عرفنا هذا العرف يجب علينا أن نجعله قاعدة ثابتة مستقرة مطلدة مستمرة في كل نص يرد فيه الكفر صحيح؟ إلا أن تأتي قرينة تخصص هذا النص بدليل من الكتاب أو السنة هذه بصورة عامة. فإذا ردنا مصدق هذه القواعد، ويندرول معرفة قرف الشارع في جميع القفز وخاصة القفز بالان والقف هذه بصورة عامة. مصدق هذه القاعدة على لضم القف من تناشر. مصدق هذه القاعدة على لضم الكفر فنقول بناء على هذه القاعدة فإن كل كفر ريم. كل قف قطنة في الكتاب والسن الأصل أن يحمل على الكفر الأكبر الأصل أن يحمل على كفره إلا أن تاتي قريمة شرعية إلا أن تاتي إلا أن يأتي دليل شرعي من كتاب الله أو من سنة نبيه عليه السلام يصرف هذا الكفر الأكبر من هذا النص الخاص إلى الكفر المجازي إلى الكفر الأزهر ودون ذلك خرط القتال دون ذلك فإن أي تأويل لأي لفظ من ألفار الكفر لأي نص بنصوص الكتاب والسنة فهو محبوب كذب كما قال بالأمس ابن القيم وافتراء وتقول على الله سبحانه وتعالى بغير علم وانا كمسألة نحب المنبه أن ننبه إليه انا كواهي شيخ أبو الطادة كتاب العلم في ومجمد الثاني صفحة 833 وهي أن نلفظ القفر بالاستقراء والتتبع بالاستقراء والتتبع والتتبع لم يصدر في كتاب الله في القرآن إلا وأريد به الكفر الأبط في جميع المواضع باستثناء موضع واحد نعيد مرة أخرى نظر الكفري بالاستقراء والتتبع في كتاب الله إذا أطلق لا يراد به إلا الكفر الأكبر المخرج من المين الموجب لصاحبه السيفة الدنيا والنار في الأخير، إلا في موضع واحد وهو ما ورد في آية الحديث في قول تعالى: علم أنما الحياة الدنيا لعب ولهم وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في أموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. المفسرون فسروا الكفار في هذه الآية لأنهم كما تعرفون الزراص وهذا كلام من أحيان روايات صحيح. فأصل الكفر لغة هو الستر والتعطيل والكافر لغة والزارع والفلاح ومنه يسمى الملو كافرا لأنه يستر ويغطي الدنيا بظلامه ورغم ذلك ورغم أن الآية بالفعل ظاهرها مراد الزراع إلا أن الكثير قال وفي هذه الآية تعريض بالكفار منشغالين بالحياة الدنيا وذكرتها بل وجدنا من العلماء من جعل هذه الآية أيضا وهذا اللفظ أيضا المرد به إيش؟ الكفر الأكبر حتى هذه الآية وإن كان ضايرة أنها تحمل على الزراء وجدنا من أهل العلم أيضا من حملها على الكفر الأكبر قال ذلك المنصور الأزهري في كتابه المشهور تهذيب اللغة في المجلد العاشر صفحة 166 قال رحمه الله وقد تيل وقد قيل الكفار في هذه الآية هم الكفار بالله وقد قيل, وقد قيل قال من الأوجهة التي قيلت في تفسير هذه الآية وقد قيل الكفار في هذه الآية هم الكفار بالله ثم قال وهم أشدوا إعجابا بزينة الدنيا وحلطها من المؤمنين وجه طيب واستبال لطيب قال وهم أشدوا إعجابا بزينة الدنيا من الذي يريد أن نخلص عليه الذي يهمنا سواء كانت هذه الآية في الكفار أو في الزراع فالكفر بالاستقراء والتتبع لم يرد في كتاب الله في أي موضوع في أي مفصل في أي آية إلا وأريد به الكفر الأكبر المخرج من الملة باستثناء هذا الموضوع الوحيد أما في السنة فقد ورض الأمرال أطلق الكفر وأريد به الكفر الأكبر وأطلق وذكر الكفر وأريد به بقارينة من النبي صلى الله عليه وسلم وأراد به عليه السلام الكفر الأصدر إلا أنه تبقى القاعدة, القاعدة على أصلها أن الكفر إذا أطلق يحمل على الكفر الأكبر إلا أن تأتي قارينة شرعية صارت وفي ذلك يقول الرازي في تفسيره في جلد 11 وفي في الصفحة السادسة يقول لفض الكفر نتبي. لفض الآن انت... نبدأ نسق هذه القواعد على هذا اللفظ. يقول لفض الكفر إذا أطلق انصرف إلى الكفر في الدين. لفض الكفر إذا أطلق انصرف إلى إيش؟ كفر في الدين أم كفر في النعمه؟ أم عملي الكفر. الكفر في الدين المخرج من الملة الذي يجب لصاحبه الردة. لفظ الكفري إذا أصلت إن صرف إلى الكفري الدين نفس القاعدة ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري المجالة الأول في الصفحة الخامسة والستين قال رحمه الله عرف الشارع ماذا قال عرف الشارع يذكرنا بهذه القاعدة التي كنا نريد أن نقررها وهي معرفة عرف الشارع استخدامه لفظ الكفر ما هو عرف الشارع عندما يستخدم لفظ الكفر الله عز وجل عندما يفترض الكفر ماذا يريد به يقول ابن حجر عرف الشارع إذا أطلق الشركة إنما يريد به ما يقابل التوحيد. ما هو الذي يقابل التوحيد؟ القفل الآخر الذي يقابل التوحيد هو الخروج من الملة هو الردة المجبة لصاحبها الخلوص في نرجها. عرف الشارع إذا أطلق الشركة إنما يريد به ما يقابل التوحيد. يقول وقد تقرر هذه فكما مهمة. يقول وقد تقرر هذا اللضوء في الكتاب. والأحاديث حيث لا يراغ